50 Languages 60 60 Bank في البنك في البنك س شط قز أسخ سأيوه أريد أن أفتح حسابا أريد أن أفتح حسابا مار سي باسبرت هنا جواز سفري هنا جواز سفري سي أدرسي مار وهذا عنواني وهذا عنواني سي الشوت أخش يزغاح سيوه ا نقود في حسبي أريد ا نقود في حسابي س أش <تصفيق> أريد صحب نقود من حسابي أريد سحب نقود من حسابي س الشط قخر أريد أن السمة كشوف حسابي اريد ان استلم كشوف حسابي اريد ان اصرف شيكا سياحيا. سياحيا. سياحيا كم قيمه الرسوم كم قيمة الرسوم تاجبم سجد خشت ينبغي أن أوقع أين يجب أن أوقع جيرمانيام أخش قصفراغ حجنو سيج أنتظر حوالة من ألمانيا انتظر حوالة من ألمانيا ماري سيشوت ينومر هنا رقم حسابي هنا رقم حسابي اخشر قصغه هل وصلت النقود الفلوس هل وصلت النقود س اخش زبلسخ اريد ان اصرف هذه النقود اريد ان اصرف هذه النقود أمريكا دولار أحتاج لدولارات أمريكية أحتاج لدولارات أمريكية نحماج زرت اخ شهر من فضلك اعطني اوراقا نقدية صغيرة من فضلك اعطني اوراق نقديه صغيره بانكمات مش شئا هل يوجد هنا صراف آلي؟ هل يوجد هنا صراف آلي؟ أغشتحبش قبخن وزفيتر كم المبلغ الذي يمكن صحبه؟ كم المبلغ الذي يمكن صحبه؟ ستفادة كريديت كارت خر بغفيدة مخوشت خر أي بطاقات ائتمان التي يمكن استعمالها؟ أي بطاقات ائتمان التي يمكن استعمالها؟ www.50languages.com